يسر موقع قراء القرأن الكريم أن يقدم هذه التلاوه ااياي <تصفيق> صود ذكر رحمتك is mm -hmm. تعالى الوقت شيئا ولم أكن تدعى وذا غلقتك من